الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومولاه أيها إخوة المسلمون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد في بداية حديثي أتوجه بتعزيتي لأهالي ضحايا العبارة السلام 98 على وصابه مفارة وأسأل الله أن يرحم موتاهم ويداوي جرحاهم ويلزقهم الصبر والسلوان وأن خير عور وأن في مصيبة مخيرا وهذه نصيرة الفارحة تكشف عن فساد المستشري في بلادنا تحت ضج الحكومات العميلة التي فرضها أمريكا علينا لتعيث في بلادنا فسادا وإستاذا والتي جعلت محاربة الإسلام والتعديد والإفتراء الحرام والرشوة والاستهانة للأرواح والكرمات بيدنها ومنهجها وتكشف أنه طالما ظلت هذه الحكومات متصدفة علينا فستزهق الأرواح تضيع الحقوق وتنشر الفساد وأنه لا حل مع هذه الحكومات إلا في لخلعها وإقامة الحكومة المسلمة التي قصوم الحقوق والحرمات وتحالف الفساد وتنشر العدل والشورى وثاني ما أود أن أحدثكم عنه هو الحرب الصليبي الذي يمكنه الأرض الصليبي لقيادة أمريكا للإسلام والذي كانت أحد أمثلته الإساءات المتكررة التي وجهت إلى شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فقد بجه الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم وتعمل الاستمرار في ذلك ورفض الاعتذار ولا زالوا ينشرون هذه الإساءات بينما لا يدرء أحد منهم أي يمس اليهودية بأذى ولا أن يشكت في مذاعم اليهود ضد الناديين ولا أن يهين الشاذين دنسياً وإلا رقعة تحت طائلة الهجوم والاضطهاد وعقوبات القانون وليست تضامنهم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حرية الرأس ولا يتم بسبب تبدل المقدسات والمدنسات في هذه الحضارة المنتكسة فرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بل المسيح عليه السلام لم يعودا مقدسين. بينما السامية والمحرقة النازية وشهود الجنسي أصبحت من المقدسات ففي فرنسا صدر قانون يعاقب كل من يشكك في وقوع المحركة النازية ضد اليهود، بينما يحرم على المسلمات في المدارس تعطية رؤوسهن. وفي فرنسا لا يستطيع الأب المسلم أن يمنع ابنتهم من ممارسة الفاحشة لأن القانون يحميها ولكن هذا القانون يعاقبها إذا غطت رأسها في المدرسة وفي الملترة صدر قانون يعاقب من يمجد الإرهاب ولكن لا ضير من سبب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الإهانات لشخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم هي حلقة من سرسلة إهانات التي تتعمد الحملة الصجيبية توجيهها للإسلام والمسلمين هل نسيل سلمان الرشدي وبداياته ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وهنسين مدى التكريم والحفاوة التي يتمتع بها حتى لقد استقبلون في البيت الأبيض وهنسين منع فرنسا للحجاب دفاعا عن العربانية وهنسين إهالات الأمريكال المتكررة للقرآن الكريم وهنسين ضغط أمريكا من أجل إيذاع وفاء قسطنطين وأخواتها لأطبيع التعذيب في الأجياء المحمية بالنفوذ الأمريكي الصبيبي وهو الوزير الإيطالي يخرج المرتدياً قميصاً عليه تلك الصور المجرمة وهي جرائم أبو غريب تطل علينا مرة أخرى لتفضح كذبهم بأنها حوادث متفرقة قام بها صغار الجنود كل هذا لأننا في نظر الغب نهب مباح من حقهم احتلال أرضنا وسرقت من حقهم احتلال أرضنا وسرقت ثرواتنا ثم سبقنا وسبق ديننا وإهانة قرآننا ونبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يعطونا دروسا في الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. إن مواجهة هذه الحوادث ليست بالمظاهرات بحق السفارات فقط. ثم نعود لبيوتنا لمواجهة حياتنا كما اعتدنا. ليس هذا هو القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في كتاب الكريم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال عنه سبحانه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلقوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولكن مواجعة هذه الإهانات تتطلب منا قومة صادقة من الأمة لتتصدى للحملة الصليبية على الإسلام باليد واللسان والبيان والسنان وتطلب منا أن نسأل أنفسنا سؤالا خطيرا هل نحن مستعدون للتضحية بأنفسنا وما نملك في سبيل الله أم أننا أحرصوا على متاع الدنيا من حرصنا على انتصال الإسلام إذا كنا مستعدين للتضحية بأنفسنا وما نملك في سبيل الله فعلينا بالسعي الجاد صد هذه الحملة الصليبية المجرمة التي تستهدف عقيدتنا وحرماتنا وأرضنا وفرواتنا علينا حينئذ أن نعمل على أربع جبهات مترابطة الجبهة الأولى جبهة إنذام الختائر بالغرب الصليبي وخاصة في كيانه الاقتصادي بضربات يظل ينزف منها لسنين وضربات نيوم وواشنطن ومدريب ورندم هي مثال على ذلك وفي هذا الصدد علينا أن نحرم الغرب الصليبي من سيطة بسرود المسلمين الذي يستنزف في أكبر سيطة عارفها التاريخ البشرين ويجب علينا أيضا أن نمارس مقاطعة الاقتصادية الشعبية ضد دنمارك والنرويج وفرنسا وألمانيا وضد كل الدول التي شاركت في هذا التهدم الدنيا بل وضد كل الدول التي شاركت في الحملة الصليلية على الإسلام والمسلمين أما الجفعة الثانية فهي جفعة ترضي العجوم الصليفي من بلاد الإسلام وخاصة من العراق وأفغالستان وفلسطين يجب أن تدفع القوات الغازية لديار الإسلام ثمناً ظاهراً لهذا الغزو ويجب أن تخرج منهجم من ديارنا بعد أن تنهار اقتصادياتها لنقيم على أرضنا دولة الخلافة المسلمة بإذن الله والأمة المسلمة في كل مكان مسؤولة عن دعم العمل الجهادي في ميادين الجهاد المفتوحة ضد الصليبين واليهود التي يجب أن يتسابق المسلمون في دعمها هذا في والمال والعتاج والخبر ولا يتصور أن توجه ذكوات المسلمين وصدقاتهم وخيراتهم لغير هذه الميادين قبل أن توفى حاجتها إن المجاهدين في ميادين العراق وفلسطين وفغالستان هم خط الدفاع الأول عن الإسلام والمسلمين من كثر هذا الخط لا قدر الله فسيستورى الصليبيون على كل ثرواتنا أما الجبهة الثالثة فهي جبهة العمل على تغيير الأنظمة الفاسدة المرسدة التي باعت كرامتنا وعزتنا للغرب الصليبي واستخدمت إسرائيل فعلى أهل الرأي والنفول ونخب أمة المؤثرة أن يتجمع ويتشاوض ويتحملوا مسؤوليتهم ويجاجر إلى العمل على تغيير هذه الأنظمة الفاسدة المسلمة التي لا أمل في الإصلاح أحوالها طالما ظلت جاذبة على صنورها أما الجبهة الرابعة فهي بالعمل العمل الشعبي الدعوي فعلى كل داعية وعالم وكاتب وصاحب رأي وفكر في الأمة المسلمة أن يقوم بدوره في توعية الأمة من الخطر الذي يواجهها وأن يحرضها على العودة للإسلام والعمل على تحكيم شرعه والحذر من كل منهج وإن ارتدى ثوبا إسلاميا يدعو لنبج حاكمه الشريعة أو التحاكم غيرها من المناهج والمبادئ وعليهم أن يحفزوا الأمة لمساندة أبنائها المجاهدين ماديا ومعنويا وأن يضربوا لها المثل والقدوة في تبزيغ كلمة الحق بتضحياتهم ونشرها بين الناس حتى تستجيب الأمة لدعواتهم لها بالفضحية والفداء سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جاء يجب أن ينشر الدعوة لأي وجوب تدير الواقع الفاسد المهين الذي نعيشه حتى تصبح هذه الدعوة تيارا جائفا يكتسح الفساد المفسدين هكذا نستطيع أن نتصدى تصدي الحقيقية العالم لهذه الحملة الصليبية الحاقلة ولعل هذه الأحداث المتتابعة تظهر للمسلمين أي حرية يريدها الغرب الصليبي لنا إنها حرية الاكداء على الإسلام للمسلمين ولو استولى هؤلاء الصليبيون على بلادنا كما خططوا ويخططون لدنسوا كل مقدس ولاعتدوا على كل قيمة ولانتهفوا كل حرب إن مخططهم الرهيب المجرم لم ينصد له ويوقفه إلا استشهاد ومضحيات المجاهدين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان لولا هؤلاء المجاجدون فكان حالنا اليوم في حضير المهادة والمغلة قمة المسلمة إن الغرب يتمتع بنفاق عجيب في المباري والأخلاق فما هو حلال لهم؟ حرام على غيرهم وحلال عليهم أن يقصفون ويقتلوا نساءنا وأطفالنا وحرام علينا أن نود عليهم وحلال عليهم أن يدمروا المساجد ويبتحموها في أفغانستان والعراق وحرار علينا أن نعرف ما يدور في أقبية التعذيب بالأديار التي سيقت لها وفاة إسطنطين وأخواتها لقد كلم جمش في خطابه الأخيرة لحالة الاتحاد فقال إن مستقبل أمريكا مرتبط بمحاربة الطغيان والإرهاب بينما أمريكا ما حققت ولا تحقق مصالحها إلا بنشد الطغيان والإرهاب على يد أصدقائها آل سعود ومشرّف ومبارك عبد الله بن حسين وزين العابدين بن علي. وبوشيدعون لاحترام حقوق الإنسان. بينما ينشل سجونه السريّة في كل مكان. ويمارس ويمارس تعذيباً في باغرام وبغيب غريباً أو ويرسل المسلمين المعتدون في سجون أصدقائه. لقد كان ببوش في خطاب عن حالة الاتحاد فقال إن شعب مصر العظيم قد أبدأ رأيه في الانتخابات بأسيان. وكل العالم. يعلم كيف تمت الانتخابات الرئاسية في مصر بالتزوير والإجرام وبوش داعث الديمقراطية هدد حماس في خطابها الحالة الاتحاد بقطع المعونات إن لم تعترف بإسرائيل وتتخلى عن الجهاد وتلتزم باتفاقات الاستسلام بين السلطة وإسرائيل وفي هذا الخطب يهمني أن أدبه إخواني المسلمين في فرسطين لعدة, لعدة أمور حتى يدركوا أبعاد المؤامرات الأمريكية ضدهم الأمر الأول أن الوصول للسلطة ليست مطلوبة ولكن ولكنه مطلوب لتمكين شرع الله في الأرض فإذا تخلينا عن أساس الدين وهو حاكمية في الشريعة فكيف سنطبق هذا الله في الأرض؟ إن التحاكم الشرع الله أصل من أصول التوحيد أما التحاكم لغير الله من الأوراء والأهواء فهو ليس يدين ولا شرعه إنه دين آخر وشرع آخر يقول الحق تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يمعون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الأمر الثاني أن علينا أن نفهم حقيقة الصراع وأبعاده حقيقة الصراع أن الاختلال اليهودي لفلسطين هو رأس حربة الحملة الصليبية على الإجتام والمسلمين والصراع يمتد في أبعاده يشمل المواجهة بين الأمة المسلمة كلها والغرب الصليبي ففلسطين قضية كل مسلم ولا يمكن خوض الجهاد فيها على أساس وطني عماني ضيق ينحي حاكمية الشريعة ويحترم العلمانيين باعة فلسطين وكذلك فإن كل مسلم في فلسطين هو جزء من أمته المسلمة ومسؤول عن نصرة كل قضاياها إن العلمانيين في السلطة الوطنية قد فلسطين ورضوا منها بفتاة والاعتراف بهؤلاء المتنازلين فإزباع الشرعية عليهم مخالف لمنهج الإسلام، فهؤلاء في ميزان الإسلام مجرمون، وفلسطين ليست ملك لهم ولا عقارا ورثوه حتى يتخلوا عنها والدخول مع هؤلاء البائعين لفلسطين في مجلس تشريعي واحد والنظر في عينهم لفلسطين المخالف للإسلام على أنه اجتهاد معتبر والرضا بأن يكون الحكم الحكم الفصل بيننا وبينهم هو عدد الأصوات. مخالفة صريحة لمنهج القرآن ومعنى اعترافنا بشرعية سلطتهم ونظامهم هو اعترافنا بموقعوه من اتفاقات ومعنى هذا أيضا أن هؤلاء المجرمين لو استطاعوا أن يحصلوا على الأغلبية في أي انتخابات قادمة فعلينا أن نسلم لهم بالحق في بيع فلسطين بينما ليس من حق أحد فلسطيني أو غير فلسطيني أن يتنازل عن حبة رم واحدة من فلسطين هذه كانت دار الإسلام احتلها الكفار وفرض عين على كل مسلم أن يتعى في هذا هو المعرض الخطير في قبول دخول, دخول هذه المجالس العملية على أساس من دستور علماني وعلى أساس اتفاقيات مدريد وأسلو وخريفة الطريق وغيرها من اتفاقيات الاستسلام المخايفة بل المتصادرة مع الشريعة إن لكل أمة مرجعية فاليهود لا يضرون أن يكون حاملاً لجنسيتهم من يسعى للقضاء على إسرائيل. وأمريكا وكثير من الدول تفرض على المتجرس أن يقسم على احترام دستوره وقوانينه. والمسلمون برجعيتهم الإسلام الذي يقوم على التوحيد وعلى التسليم لله سبحانه سُبحانه بحق حكم الشريعة. الأمر الثالث وأننا لو تنازلنا عن حكمية الشريعة طبعاً في استرجاع جزء من فلسطين فلن يظل غضب. أفلم يضل الغرض الصليبي بذلك وسيظل يشن, يشن الحرب علينا ولن يمكننا من الحرب حتى نرضى بما يفرضه علينا من اعتراف واستسلام لإسرائيل فإماذا نبيع ديننا من أجل دنيا موهومة ونحن نعلم علم اليقين أن فلسطين لن تتحرر بالانتخابات ولكن بالجهاد في سبيل الله الأمر الرابع أنه قد صبرت عدة تصريحات تدور حول قبول واحترام الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية وإسرائيل أي أن أصحاب هذه التصريحات يقبلون اتفاقيات مدريب وعصده وخارطة الطريق وأخواتها من اتفاقيات الاستسلام وهذه سقطة خطيرة يجب الرجوع عنها فورا وإن المرأة لا يتساءل من أجل ماذا تم التنازل عن حاكمية الشريعة ومن أجل ماذا تم القبول باتفاقيات الإسلام. الاتفاقيات الاسلام. من أجل ثمانين مقعداً في جانبية جمزة إخواني المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان إن علينا أن نحضر من اللعبة الأمريكية الجديدة المسمى بعملية سياسية هذه اللعبة تقوم على أربعة أبكان ماشعة الركم الأول التخلي عن التحكم للشيئة والركم الثاني الاعتراف بالأوضاع القائمة واتفاقيات الإسلام التي فرضها العدو بالتواصل مع بعض حروماتنا وكرامتنا والركم الثالث إلقاء السلاح ولبن الجهاد الركن الرابع استغلال العدو واحتفاظه بكل ترسانته من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وقواعده على أرضنا وقواته محتلة البلاجنا واستمراره في ضربنا والعضوان علينا والعدو الصليبي الصهيوني يستدرج بعضنا بإبراء السلطة والسماع لحرية الحاكة للإقرار لبعض شروط اللعبة ثم يدفعهم بالضغط والحصاب لتقبل باء الشروط. ولذا علينا أن نواجه مؤامرة العدو بخطة عقائرية جهادية تقوم على التمسك بحكمة الشريعة، رفض اتفاقيات الاستسلام، ومواصلة الجهاد والإفخاء في ترثانته ونظامه الاقتصادي. وقد يتساءل متسائل: وما من تحقيق مكاسب سياسية، حتى لو كانت مرحلية أو قليلة؟ والجواب: أن التحذير لا من المكاسب القليلة. ولكن يتلاغوا الثمن الظاهر الذي دفع من أجلها أفمن أجل ثلانين مقعدة في بلدية غدة نتلاغم عن عقيدة التوحيد ونلتزم باتفاقيات الاستسلام وقد يتساءل من تساءل الآخر ومن بديل فالجواب أن البديل هو طريق الأبياء والمسلي فالدعوة والجهاد فالدعوة للعقيدة الصافية والجهاد في سبيلها حتى تتحرر الأرض وتقوم وتقوم دورة الخلافة المسلمة بإذن الله أمة المسلمة في كل مكان إن الله سبحانه وتعالى لم يطمرنا بالسعي لتحرير الأرض ورفع الظلم وحماية الحرمات بأية وسيلة وأي منهاج بل أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإجهاد لكي تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله قال تعالى وَقَاتِلُهُمْ حتى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدت بين يدني الساعد بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له فإذا كان الدين كله لله وإذا كانت كلمة الله هي العليا فحينئذ ستتحرم الأرض وسيرفع الظلم وستحبع الحرومات أما إذا ضحينا بحاكمية الشريعة وأسبقنا الشبعية على باعة الأوطان وموقع اتفاقات الإستسلام أملا في تحليل الأرض أو رفع الظلم أو صيام الحرمات، فسلاخس الدين والدنيا معاً، وستبقى الأرض محتلة وظلم قائماً والحرمات منتهكة. يقول الحق تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله؟ في سبيل الله المصطفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القبيلة. من هذه القبيلة قارن أحدها وجعل لنا من الذين كوالية وجعل لنا من الذين كرصيرة الذين آمنوا وقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلو أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم